أن تنازلنا مع حديث عبد الله بن سعود رضي الله تعالى عنه الذي فقراته تضمنت امورا عظيمه في باب المعتقد والتسليم والخضوع لله سبحانه وتعالى والرضا بقضاء الله وقدره اللهم إني عبده اعتراف بالعبودية لله جل وعلا وابن عبدك وابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في غضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأترت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلى آخر الحديث فهذا الحديث كما ترى عظيم جدا فقالات عظيمة وفيه الاعتراف بأن العبد مملوك لله سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء جل وعلا وأنه يصر في فعاله بحكم العبودية لله سبحانه وتعالى لا بحكم الاختيار فهو عبد فلا يعمل عملا إلا ما أراده الله سبحانه وتعالى منه أن يعمله ولا كذلك يذر شيئا إلا بمراد الله جل وعلا مطلوبه. فمن كان كذلك فقد حقق العبودية الحق وهو من أضيف إلى الله إضافة تشريف إن عبادي ليس لك عليه سلطان وعباد الرحمن فهذه الإضافة إضافة تشريف لمن حق الله ما تقدم وتصرف بحكم العبودية لا بحكم الستيار وكان آخر ما أخذناه أو توقفنا عنده قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم ماض في حكمك عدل في قضاءك فنبدا من هنا من هنا قال رحمه الله وقوله قوله ماض في حكمك عدل في قضاءك والمقصود بالحكم هنا الشرعي وكذلك الكوني كلاهما ماضيان في العبد فما حكم الله سبحانه وتعالى في العبد شرعا فهو نابذ وماضٍ وما حكمه الله سبحانه وتعالى في العبد كونا من إهلاء ومن إبناء ومن فقر ومن منع وعطاء فهو ماض في العبد لا راد لقضائه سبحانه وتعالى ولما أراده جل على كونا في عبده فكنا الحكمين ماضيين في العبد أو ماضيان في العبد الحكم الكوني وكذلك أيضا الحكم الشرعي قال عدل في قضاءك فما أنباه سبحانه وتعالى فيك من احكام هذه عدل ينبغي التسليم له سبحانه وتعالى فيها سواء كان الحكم الفوني أو الحكم الشرعي فإذا أنبى الله سبحانه وتعالى فيك شيئا ثم حصل لك فهو عدل من الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى فعاله عدل ويوصف بالعدل جل وعلا والعدل هو وضع الشيء في محله والظلم خلافه والله جل وعلا أفعاله تصر عن حكمه وتصر عن عدل وعن وضع الأشياء في مواضعها ولا يظلم ربك احدا قال وقول الماضي في حكمك عدل في قضاءك تضمن هذا الكلام أمرين أحدهما مضاء حكمه في عبده الكون وشرعه والثاني تضمن حمده وعدله عدل في قضاءك الأول يتضمن الأمر الأول وهو مضي حكم الله في عبده ثم بعد ذلك إذا اعترفت بإمضاء احكام الله فيك فإنك تحمده عليها ولا تتضجر مما نزل بك من المصائب فينبغي أن تحمد الله وأن تسترجع إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكل أمورك إلى الله فإن الله ما قدر عليك هذا شيء إلا لحكمه لا لي يظلمك فإن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم إني حرمت الظلم على نفسي وإنما قضى فيك ذلك أن كنت من أهل الخير وأهل الصلاح إن أفقرك الله أو حصل لك شيء من المصائب فكل ذلك لما يعلمه الله سبحانه وتعالى لك من الخير إن شاء الله ولا سيما وأنت من أهل الصلاح وكذلك إذا كان العكس من أهل الفساد ومن أهل هذا فهو عدل لا يصل عما يفعل وهم يسألون والله سبحانه وتعالى ما قدر عليه هذا الشيء إلا لأمر يعلمه ولحكمة قضاها سبحانه وتعالى فيما غير العبد أن يحمد الله سبحانه وتعالى على ما امضاه في أحكامه أو من أحكامه فيه فماض في حكمك هذا الأمر الأول مضاء حكمه في وعيده ثم بعد مضيه إذا حصل عليك هذا تقول عدل في قضاءك هذا على الحمد لله سبحانه وتعالى على ما امضاه من الأحكام فيه قال والثاني تضمن حمده وعدله وهو سبحانه له الملك وله الحمد وهذا معنى قول نبيه هود عليه الصلاة والسلام ما من ذابة الا هو اخذ بناصيتها ثم, ثم قال إن ربي على صراط مستقيم أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده فهو على الصراط المستقيم وهو العدل الذي يتصرف به فيهم وهو العدل الذي يتصرف به وهو العدل فيهم فهو على صراط المستقيم في قوله وفي فعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وتوابه وعقابه فخبره كله حق لا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى فهو على صراط مستقيم فيما قضاه سبحانه وتعالى وامضه من احكامه فما قضاه فيه او ما كان من اولاله فهو على صراط المستقيم فيه وما كان من افعاله فهو على صراط الصراط المستقيم فيه وما كان من قضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه كل ذلك الله سبحانه وتعالى على صراط المستقيم فيه جل وعلا فخبره كله صدق وقضاؤه كله عدل وأمره كله مصلحة نعم أمره كله مصلحة ربما يظهر للعباد وربما لا يظهر للعباد فالعبد ينبغي أن يسلم لما قضى الله سبحانه وتعالى فلا يدخل عقله في هذه الأشياء فربما لا يدرك عقلك بعض الأشياء فينبغي التسليم فقضاءه كله عدل سبحانه وأمره كله مصلحة وكل ما قضاه سبحانه وتعالى ففيه مصلحة للعباد قال وأمره كله مصلحة والذي نهى عنه كله مفسدة فافعال الخير التي أمر الله سبحانه وتعالى ففيها مصالح محضه للعباد وما نهى عنه من زنا ومن خمور ومن كذلك قفع طرق سفك دماء كله مفسده فلا تجد فيه مصلحه من مصالح في الأمور التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها وما أمر الله سبحانه وتعالى به من هذه الشرائع من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وغير ذلك كلها مصالح للعباد فيها لا يعتريها مفسده بوجه من الوجوه والمفاسد لا يعتريها مصلحة بوجه من الوجوه من شر قمور وجور كلها التي نهى عنها ما نهى الله سبحانه وتعالى عنها إلا لما فيها من المفاسد لما فيها من المفاسد وإن كان الناس ربما يرون في بعضها شم المصالح فهي مفاسد محظة ما نهى الله عنها إلا لأنها مفاسد قال أمروا كله مصلحة والذي نهى عنه كله مفسدات وتوابه لمن يستحق التواب بفضله نعم إذا أثاب الله سبحانه وتعالى عبدا فإنما يثيبه جل على بمحض فضله سبحانه وتعالى لا بإجاب العبد على الله شيئا وأنه يستحق أن يثاب ويجب على الله أن يثاب هذا الشخص هذا مو صحيح وإنما يثيب الله الطائعين فضلا منه سبحانه وتعالى ويعاقب العصاه عدلا منه جل وعلا ثم هو مقرر في معتقد أهل السنة والجماعة ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله أو نععموا فبفضله وهو الكريم الواسع فإن عذب الله من عذب من العباد فبعدله لأنه يعذب وإن امتن الله سبحانه وتعالى على عبد من العباد بطاعة امتن عليه برحمة فبفضله جل وعلا وبفضي فضله وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنكم لن تدخلوا الجنة بعملكم هذا معنى النفي هنا فأعمالكم لا توفي المقصود وإنما هي رحمة الله سبحانه وتعالى وفضل الله جل وعلا عليكم وإلا مهما عملتم الأعمال فلا زالت مننا الله عليكم لا زالت مننا الله سبحانه وتعالى عليكم لو لم يكن إلا إجاهك من العدم هذه نعمة عظيمة أن الله وجدك من عدم سبحانه وتعالى من نقطة وكنت ولم تكن شيئا قبل مذكوره فمهما عمل العبد فإنه لا يوجب على الله جل وعلا أن يثيب هذا الطائع وكذلك أيضا ما الحاصل أن معتقد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أن الثواب إنما هو بفضل الله. سبحانه وتعالى ان عقاب من السحق العقاب في عدله سبحانه وتعالى وأما المعتزنة فهم على خلاف هذا فإنه يجيبون على الله سبحانه وتعالى على أنه يجب عليه أن يسيب الطائع ويجب عليه أن يعذب العاصي هذا من أين هذا؟ هذا ما فيه جامعه لا يجوز لاحد أن يوجب على الله سبحانه وتعالى شيئا وإنما هو فضل الله جل وعلا وفي حديث معاد أتدري يا معاذ ما حق الله عن العباد وما حق العباد عن الله هذا حق تفضل من الله سبحانه وتعالى وليس حق إجاب للعباد على الله جل وعلا وإنما هو حق تفضل من الله سبحانه وتعالى فليس هناك حق إجاب على الله لا يجب أحد على الله شيئا قالوا ثوابوا لمن استحقوا الثواب لفضله ورحمته وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمه وحكمته بعدله وحكمته وفرق بين الحكم والقضاء ماض في حكمه عدل في قضاءه فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم والقضاء كما قال وفرق بين الحكم والقضاء وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء جعل المضاء للحكم فهو ما يعني حكم الله سبحانه وتعالى به فهو ماضن وجعل العدل للقضاء عدل في قضاءه فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني والشرعي أو له بن حديث ماض في حكمه يتناول الحكم الديني وكذلك الحكم الشرعي فإن الأحكام على قسمين حكم ديني وحكم شرعي وكذلك أيضا القضاء على قسمين قضاء كوني وقضاء شرعي وكذلك الإرادة على قسمين إرادة شرعية وإرادة أيضا كونية وأمر الله قسمان امر كوني وأمر شرعي هذه تقاسيم عند أهل السنة لهذه الأشياء حكم شرعي وحكم كوني وغضاء شرعي وغضاء كوني وإرادة شرعية وإرادة كونية وأمر شرعي وأمر كوني فهذا معلوم من تقاسيمها هذا السن والجماعة في كتب ابن القيم وكذلك في كتب شيخه رحمه الله تعالى شيخ الإسلام. فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكونية القدرية والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه سواء كان الحكم الكوني أو الحكم الشرعي كلاهما ماض في العبد فلا يتخلف فالله قضى أو حكم بالصلاة وأنه يجب على العبد أن يصلي هذا الحكم لا يتخلف عن أحد فكلهم يجب عليه من ياتي بهذا الحكم ومن عصى فقد ومن ترك هذا الحكم فقد عصى الله سبحانه وتعالى هذا حكم ماض في لا يتخلف فلست مستثنى من الصلاه ولست مستثنى كذلك ايضا من الحج ان كنت من المستطيع ولست ايضا مستثنى من الزكاه ان كنت من أهلها فهذه احكام ماضية في فلا يخرج منها احد ممن أمره الله سبحانه وتعالى بها الأحكام الشرعية ماضية والأحكام الكونية كذلك ايضا ماضية إلا أن الحكم الشرعي والقضية الشرعي قد يحصل وقد لا يحصل ولكن الحكم الكوني والقضية الكوني فهذا نافذ وحاصل نافذ وحاصل لا محاولة وأما الحكم الشرعي قد يأتي به العبد قد يعصي الله سبحانه وتعالى فيه وأما الحكم الكوني فإن قدر الله عليك الفقر أو قدر عليك الغنى او قدر عليك ان تصاب بمصيبه ومصايب فلا راد لقضائه سبحانه وتعالى ولا من حكمه جل وعلا فهو ماض ماض احاصن وكلاهما نافذان في العبد من حيث انه يجب عليه ان بحكم شرعي يجب عليه فهو ماض فمنهم من امتثل ومنهم من عصى قال قلتم حيطوفون ان محرمه الله كله مفاسد ليس فيه مصنعه ولكن الله قال في الخمر فيها اثم ومنافع منافع باعتبار ما يحصل لهم هم يعني انهم يستفيدون مالا وإلا هذا مفسد المال الذي يؤخذ من الحرام لكن باعتبار الواقع انهم يستفيدون من الخمور اموالا هذا منافع باعتبار ما فيها بالواقع الواقع والا هي مفاسد في أصلها ما حرمها الله سبحانه وتعالى الا المفاسد ثم هذا كان قبل التحريم هذا كان قبله التحريم ثم وصفها بأوصاف شنيعة هذه الخمر قال الله سبحانه وتعالى إنما الخمر والمسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه إيش في هذا وإنما هذا كان في أول الأمر كانت مشروبا لهم يشربونها وكذلك تعرقونهم يطيبون ضيوفهم منها في أول الأمر كانت مباحة وكانت حلالا ثم تدرج المولى سبحانه وتعالى معهم لابتلائهم بها كانوا متنين بهذه الخمر لأن واقعهم على هذا الشيء والكوالي كما يقال مليئه بها وهي المشروب عندهم الحق الموجود مثل ما هو الشراب عندنا العصير اللي من آخر ذلك فالخمر كانت مشروبا لهم في الجاهليه فتدرج الله سبحانه وتعالى معهم في تحريمها على مراحل إلى أن وصل معهم بعد أن علم الله السلام هؤلاء الصالحين رضوان الله تعالى عليهم وصفها بوصف شنيع يدل على قبحها وأنها ما فيها مصالح لهم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان وكل ما يضاف إلى الشيطان ما فيه خير العبد ما فيه خير لا فيه منافع له العبد فهي من عمل الشيطان وما كان من اعمال الشيطان يجب على العبد ترك أعماله وترك ما كان من اعماله قال رحمه الله قال أنه عاني نافذان في العبد ماضيان فيه سواء كان الشرعي أو الكوني كلاهما ماض في العبد فلا يتخلف أحد عن الصلاة فيجب على الجميع أن يأتوا بالصلاة إلا من كان من أهل الأعذار ممن رفع عنه القلم كالمجنون وكائضا كذلك الصبي فإنه ليس مخاطبا بتتاني في الشريعة قبل بلوغه وكذلك أيضا المجنون ليس مخاطبا بهذا حال جنونه فلا يتم على تركين الصلاة من كان متوفرا أو متوفرا فيه الشروق فلا يتخلف عنه هذا الحكم نافذ فيه وأنه عمّا بذال في العبد ماضيان فيه وهو مقهور تحت الحكمين حكم الشرعي والحكم الكوني مقهور تحت ذين الحكمين الذين حكم الله سبحانه وتعالى بهما على الخلق قال وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى هذا حكمان ماضيان فيه شئت أم أبيت فالصلاة واجبة وما قدره الله كائن لا محالة قال قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته والغضاء الكوني لا يمكنه مخالفته فهو حاصل لا محاله على العبد فإذا قدر الفقر الفقر حاصل وإذا قدر الله الغنى عليك كونا فهذا لا انفكاك منه وإذا قدر الله عليك الهلاك هذا لا أيضا المرض وكذلك الابتلاءات هذه كلها أحكام كونية إذا قضاها الله سبحانه وتعالى عليك فهي ماضية حاصلة ولا تستطيع مخالفتها وأما الأحكام الشرعية التي قضاها الله سبحانه وتعالى ربما العبد يتمرد على ربه سبحانه وتعالى فيها فغضب الله عليه الصلاة وكثير من الناس يتمردون عن الصلاة قضى الله سبحانه وتعالى عليه حكم شرعيا تحريم الخمر وتجد بعض الناس يشربون مع قضاء الله سبحانه وتعالى الشرعي الحاصل أن الحكم الكوني لا يستطيع مخالفته والفرار منه والحكم الشرعي فقد يقع قد لا وقد لا يقع أي من العبد قد يفعله العبد وقد لا يفعله وأما إذا أراد الله كونا أن هذا الشيء يحصل فهو حاصل وهذا التقسيم مهم جدا الغضاء الكوني والغضاء الشرعي الحكم الكوني والحكم الشرعي الإرادة الشرعية والإرادة الكونية الأمر الكوني والأمر الشرعي هذه التقسيم بسبب عدم العمل بها أو بسبب عدم اعتقادها ظلت الطائف في هذا الأمر ظلت المعتزلة وظلت المرجئة وظلت الجهمية بسبب أنهم لم يقسموا هذه التقاسيم التي دلت عليها أو دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قال قد مضى فيه ونفذاء فيه شام أبا لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته وأما الذي وأما الدين الشرعي فقد يخالفه هذا الواقع ترى كثيرا من الناس ما يصلون وقد يخالف العبد ولا يأتي به على ما أراد الله سبحانه وتعالى وأما الكون فهو لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الشر قال ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما يكون بعد وضيه ونفوذه لما كان القضاء ماض في حكمك عدل في قضاءك لما كان القضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه قال عدل في قضاءك أي الحكم الذي أكملته وأتممته وأنفذته في عبدك عدل منك نعم فالغضاء هو الإتمام والإكمال لما كان الغضاء هو الإتمام والإكمال وذلك إنما يكون بعد المضي وبعد نفوذ هذا الشيء قال العبد بعد ذلك وقال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء العظيم الذي يعلم امته عدل في قضاءك فما نفدت وأثممت من هذا القضاء فهو عدل هذا كمان الاستسلام أن العبد يستسلم لقضاء الله سبحانه وتعالى ولا يتضجر من شيء لا يتضجر مما قضى الله سبحانه وتعالى وفرق بين الرضا وبين الرضا وبين الرضا بهذه الأشياء وبين أيضا كذلك أنه يعلم أنها من الله سبحانه وتعالى فكونك تعلم أنها من الله جل وعلا فيجب الاستسلام وكونك أنك ترضى فهذا عند أهل العلم أنه لا يجب على في بعض الأمور أنه يرضى بها أنه يرضى بها أما كونها من عند الله فهذا لا بد لا بد من ذلك لكن ما يرضى العبد مثلا بالزنا وبالفواحش إلى آخر ذلك فرق بين الرضا وبين الإسلام فيما قضى الله سبحانه وتعالى وليخضجر الشخص فهذه أفضية الله سبحانه وتعالى قال عدل في قضاءه أي الحكم الذي أكملته وتمت ونفته من في عبدك عدل منك فيه وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه الحكم هو ما يحكم به سبحانه وقد سمعت أن الحكم حكمان حكم كوني وهو الذي في قوله سبحانه تعالى فمن ابرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين هذا حكم كوني أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين وأيضا الآية الأخرى ربّي التي تربحهم بالحق أي المقصود به هنا الحكم الكوني، وأما الحكم الشرعي فهو المراد في قوله إن الله يحكم ما يريد، وبداية ما قلنا لكم بهمة إنعام إلا ما يطلع غير مهند الصيد وانتم حرم إن الله يحكم ما يريد. هذا حكم شرعي. المقصود في هذه الآية الحكم الشرعي، والآية الأولى او يحكم الله لي المقصود بها الحكم الكوني للشرعي فالأول لا بد من حصوله والثاني قد يقع وقد لا يقع قال فهو سبحانه يمضي طيب فهو سبحانه يمضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بغضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه من يحفظ يا اخوان البيت لك لأنت تفري ما خلقت وبعض الناس يفري ثم لا يخلق ثم لا يفري هذا البيت نعم لانك تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري يقدر الشيء يخلق معنى يقدر الشيء ثم لا يصيح نبوده وأما انت يا رب لانك تفري ما خلقته ما قدرته هذا ماض الماضي وأما بعض الناس ربما يقدر اشياء لكن الناس العبد من الناس العبد يقدر اشياء لكن عند النبوده ربما يحس عند النفوذ ربما يعجز وأما الله سبحانه وتعالى فإذا قضى الله شيئا وخلق الله شيئا فإنه نافذ فإنه حاصل كما في هذا البيت لأنت تفري ما خلقته، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري اي يقدر أشياء وما يستطيع أن ينفذ هذه الأشياء وهذا هو واقع الناس تجد أن يقدر أشياء وسأفعها وسأصل لحظة تجمع ما شاء الله وعند التنفيذ ولا شيء ولا يستطيع أن يفعله ولا سيما الحكام الذين شعوهم متمردون عليهم تجدهم يجتمعوا اجتماعات وسنخرج بكذا ونخرج بكذا وبعدها كل لا شيء ولا في شيء من هذا الذي قد غدروه وأرادوا انضاعه وأما الله إذا خلق شيئا وقدر شيئا وقضى شيئا فهو كائن لا محال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وهنا العلماء يذكرون هذا البيت الذي السبعين أشار إليه المقيم بكلامه نثرا ويدخلون هذا البيت ينضيون هنا قال رحمه الله فهو سبحانه يمضي ما يقضي به وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه هذا حاصل وهو سبحانه وتعالى يقضي ويمضي فله القضاء والإمضاء ماض في حكمك عدل في قضاءك فله الإمضاء وله القضاء سبحانه وتعالى فنا رد لقضائه سبحانه ونأمره قوله انتهينا من قوله الآن ما في فيه حكمه قال وقول عدل في قضاءه يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه فهي كلها عدل ترضى بها كل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فهو فعله فيمغ الرضا بفعل الله سبحانه وتعالى وأما هذا المخلوق المقضي المقضي فبعضه يلزم ويجب الرضا به وبعضه لا يجب الرضا به مثل الزنا والفواحش الواقعه المقضي لا يلزم الرضا به والغضاء وهو فعل الله يجب الرضا به فلا بد ان تفرق بين الغضاء وبين المقضي المقضي مخلوق والغضاء فعل الله سبحانه وتعالى يجب الرضا به وأما المقضي ما نرضى بالفواحش في كون الله سبحانه وتعالى أن تحصل ولا الخمور ولا الفجور هذه مقضيه قضاها الله سبحانه وتعالى وأما قضاؤه الذي حصل به المقضي هذا يجب عليك أن ترضى به فهو قضاء الله, قضاء الله وقدره ففرق بين القضاء وهو فعل الله وبين المقضي وهو المخلوق قال رحمه الله وقول عدل في قضاءك يتضمن جميع أقليته في عبده من كل الوجوه من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز كلها هذه بقضاء الله كلها أقضية الله سبحانه وتعالى في عبده عدل في قضاءه فإذا قضى قضاء الله عليك بصحة هذا عدل وإذا قضى الله عليك بسقب هذا عدل وإذا قضى الله عليك بغناء وبفقر عدل بلذة بألم بحياة بموت بعقوبة بتجاوز كل ذلك عدل من الله سبحانه وتعالى يتضمنه عدل فيه قضاءه يتضمن جميع الاقضيه الذي قضاه الله سبحانه وتعالى عليه فهي كلها عدل موتك وحياتك عدل غناءك وفقرك عدل لذتك وألمك عدل كذلك ايضا صحتك وسقمك عدل عدل فيه قضاءك فكل ما قضاه الله سبحانه وتعالى فيك أيه العبد عدل نعيد هذه الفقرة الجميلة قال وقوله عدل في قضاءك يتضمن جميع قضيته في عبده من كل الوجوه من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز كله عدل وغير ذلك قال الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم إذا عدل إذا قدر الله عليكم شيء فهذا أنه هو سبب الأيدي وبسبب ما صدر منكم من, من الآثام وما أصابكم من مصيبة هذه المصيبة التي نضاها الله عليك إفعدة لأن أنت تسببت فيها قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم أي النحا أرتاح أسأله ما قليلا أي ما يعراب من مصيبة عندمن وما أصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ومن يقول عندي عادل احسن تفاعل ومن هنا زائدة اي ما اصابكم مصيبه فبما كسبت ايديكم وإنما هذه من زائدة تفيد العموم عموما فالنكره في سياق العموم في سياق النفي تفيد العموم وإذا اذا ارادوا زياده العموم اتوا بمن سائده على مقتضى لغه العرب فاي مصيبه تصيبكم فهي بسبب الذنوب قال ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم اولم اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو, قل هو من عند انفسكم هكذا يقول الله سبحانه وتعالى تعالى في عباد الله لما حصل لهم ما حصل في احد تعجبوا من إن جاءنا هذا البلاء من اين اصابتنا هذه المصيبه ونحن خيار الناس وخيار خلق الله فقال الله لهم اولم اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها في احد في بدر قد اصبتم مثليها في احد اسرتم سبعين وقتلتم سبعين وهنا حصل لكم ما حصل فيما تقدم وهذا بسر انفسكم اولم اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا من اين هذا جاءنا قل هو من عند انفسكم انتم السبب في النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا تنزلوا من عبد الجبل هذا التبوه الجبل لا تخرجوا منه وحصلت مخالفه فحصلت هذه ايش بقدر الله سبحانه وتعالى وبسبب بسبب أنفسكم. هذا معنى فالمصائب تحصل بسبب الانفس هذا الأصل وربما يحصل ابتنا لرفع الدرجات فليس كل مصيبه بسبب ذنب وإنما هذا هو الأصل أصين لكن احيانا الله يبتلي عبده ليرفع درجته كما ابتلى نبيه أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلاه بامراض شديدة جدا ليرفع درجاته وقد تكون لابتلاءات لأجل غفران الذنوب لأجل غفران الذنوب يحصل بلاء للعبد وتحصل مصيبا للعبد ليغفر الله سبحانه وتعالى ما تقدم وأسلف من الذنوب فليست الابتلاءات سواء فمنها بسبب الأنفس وبسبب مجلة الأيدي ومنها لرفع درجات ومن المصائب اللي أفران غفران الذنوب قد يكون عبد ما عنده شيء من الذنوب يرفع الله درجاته كما كما هو حال الانبياء كما هو حال الانبياء يرفع الله سبحانه وتعالى بهم بهذه المصائب درجاتهم ولا تحصل لهم يحصل لهم ما يحصل لغيرهم من هذه المصائب فأيوب يوم مرضت سنين عديدة تلا الله سبحانه وتعالى بهذا المرض يرفع درجته ولما ما يعلمه الله سبحانه وتعالى له من الخير النبي عليه الصلاة والسلام تنية بالسحر تنية بالسحر ومصيبة تعتبر على شك لكني رفعي درجته ولما يعلمه الله سبحانه وتعالى لهم من خير آذوه آذاه المشركون لا لذنوبه عليه الصلاة والسلام وإنما لحكمه يعلمه الله جل وعلا وهكذا إخوانه من الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام هود أودي. تذلك أودي. أوذي صالح شعيب، كلهم أوذوا موسى عيسى كلهم تلوا لا لذنوبهم أنهم عندهم ذنوب والله ابتلاهم لهؤلاء المجرمين لأنهم مجرمون هذا خطا هذا لا يقال هذا الشيء فتختلف المصائب التي تحصن على العبد فمنها لرفع الدرجات ومنها لتكفير السيئات ومنها بسبب ما جنته الأيدي يعني السبب فيها هو ما كسبته كما في هذه الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقال وإن تصبهم سيئة وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور هذا الأصل الاصيل فالناس الآن يئنون بالشوارع وباقت صدورهم سبيل ذنوب العباد هذه الثورة لا الله خيرا من أتى بها على البلاد هذه الثورة هذه هؤلاء ما الحق أنهم يريدون الخير للشعوب هؤلاء عملاء ليعداء الإسلام ما أتوا بالثورات على المسلمين إلا عماله والله خدموا امريكا خدمه سنين ربما قدرت من سنوات تريد أن تهجم على بلاد الإسلام تصروا لها الطريق تصروا لها الطريق بهذه الثورة فبسطت على البلاد بسطت على خيرات البلاد وتسلطت على اجوائهم وعلى بحارهم وبراريهم وما استطيع البحر في أساطير والبر في الطيران والمعسكرات وكذلك أيضا ما من الطيران فوق ما استطيع تطلع إلى بئة امريكا إلى آخر ذلك من خدمهم الخدمه هذه خدموه في افغانستان خدموه في العراق خدموه في اليمن خدموه في سوريا خدموه في مصر بسطت عن الدول خلاص ولا حراك من كثير من الدول الاسلاميه فلا يتحركون ولا يتقدمون الا باذن هذا كله بسبب ذنوب هؤلاء نسال الله سلامه وبسبب بسبب هؤلاء الاخوان المسلمون من يسمى الاخوان المسلمين الحق انهم كما يسميهم العلامه الالباني وغيره الخوان المسلمون القوان المسلمين صعنوا قوان للمسلمين وليسوا إخوان لهم يعني إخوان لهم مسلمون ما يعني كفار لكن خانوا اهل الإسلام بهذه و وبهذه الانقلابات فحصل شر بسبب خيانتهم وعمالتهم لإعداء الإسلام فالآن الناس تأل من هذا الفنى الذي حصل لنا بسبب الثوره والناس تقول لهم يا جماعة هذا حرام هذا ما فيه خير للبلاد ولا للعباد وهؤلاء ارحل ارحل هم ونساؤهم إلى المكلة يذهبون يجتمعون في المكلة ويجتمعون في صنعة هم ونساؤهم ولمن صلطهم الله عليه ممن يعطونه عشر الف ريال أو خمس ألف ريال لما تطلعي ولا ما في راتب شهري يا أخي قطع الله هذا الراتب وقطع الله نفسك إن كان ما يكي من هذا الشيء أي والله حرام هذا عجوز ربما مسكينه في البيت جالسه عام خمس ألف ما في خمس ألف إلا الباص فيواقف هناك عند برير بريرا لمنه عند برار طريد تطلعيه وواقف هناك في المكان ذاك ولا ما في آخر شهر خمسة وتذهب المسكينة تعكز لأن تصل إلى الباص من أجل الخمسة الألف هذه نسل الله سلامه نعوذ بالله من التن لذلك صاروا مبروضين جدا عند الشعب اليمني لأنهم هم السبب الذي جنوا علينا فيه هم كانوا السبب في هذه الثورة في هذا التضيير الذي حصل على أهل الإسلام وحصل على البلاد اليمني وعلى غيرها ونسأل الله سلام وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم الشعوب عندها ما عندها كما تعلمون من قطع صراء ومن رباء ومن ترك الواجبات ما الله بن عليم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى كل ذلك اجتمع من هنا ومن هنا على الشعوب وإن تصبهم سيئه بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور قال فكل ما يقضي على العبد فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه نعم كل ما يقضي رب على العبد فهو عدل فيه سبحانه جاء الوقت يا عبد الله ها العشر نواصل قال فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه فإن قيل لأن هذا إيراد سيأتي به الإمام رحمه الله ويجيب عليه لأن هذا فيه مدخل لأهل الأهواء ثم سيجيب عليه ويفند هذا الاراد. قال فإن قيله فالمعصي عندكم بقضائه وقدره نعم المعصي عند أهل السنة بقضاء الله وقدره ولا يكون في كون الله إلا ما أراد هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة فلا يكون في كونه جل وعلا إلا ما أراد فما حصل من المعاصي فلا يقن قهرا ولا قهر اسرا من غير اراده الله سبحانه وتعالى بل بمراده وبقضائه سبحانه وتعالى لكن بمراده الكوني للسبع فإن الله نهى عن ذلك شرعا نهى عن المعاصي لكن قدرها الله سبحانه وتعالى كونا وقدرها الله حكم الله سبحانه وتعالى بها كونا وأما القول بأن الله ما يريد المعاصي وما قدر المعاصي هذا قول المعتزلة ومعناه أنه يقع في كون الله ما لا يريد وهذا لا يجوز أن العبد يفعل أشياء الله ما يريدها فيفعلها العبد لذلك ذلك غلنا التقسيم تقسيم الإرادة إلى قسمين هذا مهم جدا إرادة شرعية وإرادة إيش؟ كونية فما يحصل في الكون من المعاصي هذا بالاراده ايش الكونية القدرية فإن الله قدر هذا وما يحصل في هذا الكون من المصائب من الفقر والاغناء ايضا بعش بالاراده الكونيه فان الله قدر هذا وأما بالاراده الشرعيه فالله ما يريد المعاصي فان الله سبحانه وتعالى نهى عن المعاصي كره الكفر والفسوق للعباد كره الله سبحانه وتعالى ذلك للعباد اما ان نقول يحصل في كون الله سبحانه وتعالى شيء لا يريده فما احسن ذلك الكلام الذي دار بين أبي اسحاق السرائني وبين عبد الجبار المعتزلي فدخل أبو كان وكان عبد الجبار كأنه ينتظر دخول المعتزن ويريد يعني يسفه أبا سحاق مصفرائين عند الناس وأنه ما عنده علم فلما قبل أبو اسحاق قال سبحانه الذي سبحان من تنزه عن الفحشاء فتفطن له تفطن له أبو إسحاق مصفرائين فقال سبحانه الذي لا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه يريد تنزه عن الفحشاء أن المعاصمة هي بقدر الله سبحانه وتعالى فتنبه له بسحاب فقال سبحانه الذي لا يكون بملكه الا ما يريد فقال بعد ذلك عبد الجبار قال أن يرين ان ارايته ان الله سبحانه وتعالى علي الردى ومنعني الهدى اساء الي ام احسن قال ان منعك ما هو لك فقد اساء وان منعك ما هو له سبحانه وتعالى فضل منه فقد اش احسن لما احسن لانه يعلم أنك من تأهل لهذا الشيء أنك من تأهل لهذا الأمر انه ندار حوار بينهم جميل جدا وانتصر ابو اسحاق على ذلك المعتزلي عبد الجبار ونسأل الله سلامه فعنده شبه قوية فالإمام ابن القيم يريد يرد هذه الشبهة قال في فالمعصي عندكم يعني يهل السنة بقضائه وقدره وهذا لا يشك فيه أن كل ما يحصل بالكون لا يخرج عن قدر الله ولا يخرج عن قضاء الله سبحانه وتعالى وإلا غن بقول المعتزنة أن الكون يحصل فيه شيء لا يريده الله سبحانه وتعالى ويحصل شيء في كون الله سبحانه وتعالى على غير مراده هذا خطا نعم يحصل شيء على غير مراده الشرعي نعم من معاصي على غير مراده الشرعي أما على غير مراد الكون فلا فلا يحصل شيء في كونه سبحانه وتعالى على غير مراد الشرعي على غير مراد الكون فهو الذي قدره الله سبحانه وتعالى كونه قضاء قال فإن قيل فالمعصية عندكم بقضائه وقدره فما وجه العدل في قضائها فإن قيل المعصية عندكم بقضائه وقدره فما وجه العدل في قضاها الله يقضيها ليش يقضيها ما وجه العدل في أن الله يقضي هذه المعصية؟ فإن العدل في العقوبة عليه ظاهر هذا صاحب إيران يقول العدل في العقوبة على المعصي هذا شيء واضح هذا عصاي يستحق ليش العقوبه لكن ما وجه العدل في قضاء هذه المعصية ليش يقضيها الله سبحانه وتعالى؟ فما هو العدل في قضاها سيجيبنا قال قيل هذا سؤال له شأن ومن عجله زعم الطائفة وهم المرجع هذا السؤال له شان عظيم الحق وإرادة مهم جدا وسيكشف هذا الإراد ويبين هذا السؤال جواب السؤال نعم غير طاهر لا لا ظاهر فإن العدل العقوب عليها ظاهر هكذا غير ظاهر ظاهر نعم ما يسرح غير ظاهر لا لا ما يسرح ما يسرح غير ظاهر ظاهر العقوبه على المعاصي شيء ايش شيء ظاهر لكن ايش وجه العدل في قضاء المعصيه ما هو وجه العدل في قضاء هذه المعصيه اما ان الله يعاقب العاصي هذا شيء ايش شيء واضح ما فيه اشكال ما فيه اشكال من الذي صوبها المحضره انت عندك المجلد الكبير ذا من المحضره المجلد الكبير عامر نعم يكون الصواب كما هو عند عبد اللطيف وايضا موجود عندي هنا اما انه غير ظاهر هذا ما هو صحيح هذا الكلام هذا الكلام فيه خلل يعني عقوبه على المعاصي شيء ظاهر وسلم لكن ايش العدل في ذرائه هذه المعاصي هذا واضح فيصوم هذا يقول في يقال في نسخة ظاهر من غير غير تحذف هذه غير قال فان قيل فالمعصيه عندكم بغضائه وغدره فما وجه العدل في غضائها فإن العدل في عقوبة عليها ظاهر قيل هذا سؤال له شأن ومن أجله زعم الطائفة أن العدل هو المقدور أي الداخل تحت قدرته فالعدل هو المقدور أي ما كان داخلا تحت قدرته وأما ما لم يكن تحت قدرته فهذا ليس بعدل فهو ممتنع فهو ممتنع هذا قول المرجئة ولا المرجئة وايضا قول الاشاعره هذا قول الأشاعرة هذا معنى قوله الان زعم الطائفة أن العدل هو المقدور أي الداخل تحت قدرته الذي يريد يوضح العدل ما كان داخلا تحت قدرته من أجل أن يصلوا إلى هذا الذي سيبين الإمام والظل ممتنع لذاته قالوا من أجله زعمت طائفة وهم من المرجع كما سياتي أن العدل هو المقدور والظلم ممتنع لذاته وهذا قول باطل فإن الله يقول يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فكيف يحرم شيئا ممتنعا لذاته هذا لا يكون فالله ما حرم الظلم على نفسه إلا أنه ممكن ممكن لكن جل وعلى أكرم العباد بتحريم الظلم على نفسه فمنع نفسه الكريمه، فكيف يحرم شيئا على نفسه ممتنع بذاته هذا خطا هذا خطا وكذلك في الايات التي منها قول سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ان الله ان الله وما انا بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد كيف ينفي شيئا نفسه وهو ممتنعش في ذاته هذا لا يصلح فالظلم ممكن في ذاته ولكن الله سبحانه وتعالى منع نفسه من من الظلم تفضلا على عباده منع نفسه من الظلم تفضلا على عبا أما أولئك الشاعر الذين يقولون أن العده هو المقدور الذي يدخل تحت قدرته سبحانه وتعالى ولذلك قالوا الظلم ونام امتنع لذاته فلا يدخل تحت قدرة الله جل وعلا هذا كلام غير صواب. فلذلك يقولون مثلا لو الله اباح الزنا قال الزنا هذا مشروع وقال مثلا ايش الأنبياء في النار والعصا في الجنة هذا مهو ظلم هذا عدل هذا عدل ولو قال هذه حسناتك يا فلان انت تصلي وتصوم وتحج انت تصلي وتصوم وتحج حسناتك نعطيها فلان الذي لا يصلي ولا يصوم ولا يحج قالوا هذا عدل لان الظلم ممتنعش ايش لذاته بحال لو قلب الامور قال الله سبحانه وتعالى لكان هذا عدل كيف يا جماعه عدل قالوا بس عدل لانه الظلم ممتنع لذاته بحق الله سبحانه وتعالى فاذا عدل الانبياء واثاب العصاه فهذا عدل يعتبر من الله سبحانه حتى اصحاب بطلوا في المذهب هذا كثير من المضار ومن الشاعره قالوا هذا يعني جنون يعني ايش من عدل بهذه الاشياء اذا قلب الله سبحانه وتعالى الامور وجعل الزنا حلال والربا حلال والخمر حلال إن آخر ذلك وعذب الانبياء واتاب هؤلاء الفسقه الذين هم ابعد ما يكونون الله سبحانه وتعالى قالوا اذا قلب الله سبحانه وتعالى فهذا عدل ليش عدل قالوا لان الظلم ممتنعش لذاته في حق الله سبحانه وتعالى هذا غير صواب هذا ضلال مبين فلذلك تنصل كثير من الشاعره من هذا المذهب الباطل الذي يقول أن الظلم ممتنع لذاته بحق الله والعدل هو ما كان داخل تحت قدرة الله سبحانه وتعالى هذا هو تعريف العدل تعريف العدل ما سيأتي عند أهل السنة والجماعة من كلام المغيم رحمه الله تعالى قال رحمه الله زعم ومن أجله ومن اجله زعم الطائفه ان العدل هو المقدور ايش معنى المقدور الداخل تحته قدرته والظلم ممتنع لذاته لانه ليش ممتنع لذاته لانه علل بالاول لانه لا يدخل تحت ايش قدرته لا يدخل تحت قدرته سبحانه وتعالى فهو ممتنع لذاته لأن العدل هو ما كان داخل تحت القدرة وإما ما كان خارج عن القدرة فهذا ليس ليس بشيء وليس بعدل حسبنا الله نعم الأوكين بعض الكلام يا اخوان تمجه الفطر السليم قالوا الظلم والظلم ممتنع لذاته قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملك الغير انظر إلى تعريف الظلم هذا تعريف الاشاعره فليحفظ هذا التعريف الظلم عند الأشاعرة هو التصرف في ملك الغير والظلم عند أهل السنه هو وضع الشيء في غير موضعه هذا هو الظلم هذا هو تعريف الظلم الصحيح فالاشاعره يقولون الظلم بعضهم الاسلام يغترون بهذا التعريف هذا تعريف الاشاعره ويريدون به مغزى عقد فاسد فإن تعريف الظلم هو وضع هو ايش التصرف في ملك الغير بغير اذن فمن تصرف في ملك الغير هذا يعتبر أشيء الظلم؟ يعني معناه يقولون اذا عذبك الله وأنت طاعه هذا ما ظلم لأن الله صرف في ملكه صرف في ملكه لأن المل... الظلم مشه إيش هو, هو ظلم عندهم التصرف في ملك الغير طيب إذا عذبني ربي مثلا ؟ عذبني ربي أو غلّم الأمور واثاب العصاه ويش وعاقب الأنبياء قالوا هذا ما هو ظلم مل... ما هو ظلم ليش ما ظلم لان الظلم هو التصرف ايش في ملك الغير هذا ملك لله سبحانه وتعالى الصرف في كيف شاء اطرحك في النار اطرحك في الجنة يعذبك ان تصلي يعذبك ذلك على يوضع عليك ذنوب غيرك هذا ما هو ظلم ولا شيء لأن الظلم هو التصرف في ملك إيش في ملك الغير وهذا خطأ وإنما الظلم تعريفه هو وضع الشيء في غير موضعه فمن وضع شيئا في غير موضعه فهذا إيش هو ظلم بعينه هذا هو ظلم بعينه فلينتبه لتعريف الشاعره سيت إن شاء الله في درسنا آخر كلام على هذه المسألة مهمة